ألف تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين درهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيموا الأمل فسوف يعلمون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 لما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحف وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافرون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 ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرضون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون 111. ولقد جعلنا في السماء برودا وديناها للناظرين 112. وحفظناها من كل شيطان رجيم 113. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين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 إنسان من صلصال من حميم مسنون والجأن خلقناه من قبل من النار السموح وإذ قال ربك الملائكة إني خالق بشراً من فالصال من حمّ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسد الملائكة كلهم أجمعون، إلا إبليس أبا يكون مع الساجدين.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 قال رب فأنظري إلى يوم يبعثون قال فإنك من المضرين إلى يوم الوقت معنوم قال رب بما أغويني لا أزينن لهم في الأرض ولا أجمعين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 لا سبعت أبواب لكل باب منهم جزوم قسوم إن المستقين في جنات وعيون ويدخلوها بسلام آمن ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين تبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم 111. ونبئهم عن ضيف إبراهيم 112. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجنون 113. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم 114. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون 117. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين 118. قال ومن يقال